وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع